أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعذلون أَمْ مَنْ جَعْلَ الْأَرْمَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا إِلَٰهَ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 وَقَالَ الذيينَ كَفَرُون أَذَ كُن تُرَابًَا وَأَابَ أُنَ أَئِ لَمُخرجُون لََد وَعدناَا هذاََا نَحْنُ وَآبَ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 الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ليعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وَماَا مِنْ الغَائِبَةٍ فيِي السَّماءِ وَالأَض إَِّ فيِي كِتابَابٍِ مُبِين إِ هذا القُرُ عَنَ يَقُصُّ عَ بَنِي إِسْرَلَ أَكثَرَ الذيهُم فيِي يَخْطَلِفُون.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 إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دعبة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 فَإِذَا جَاءُ قَوْلُ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وَمَن في الأرض إلا من شاء اللهم وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة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 فَزَعِينَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالْأَسْيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلَمْ تَكُنْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم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 وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. قسيم م م تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبى موسى وفرعون بالحق قوم يؤمنون.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 عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُ لَهُمْ أَيْمَمًا وَنَجْعَلُهُمُ, ونجعلهم الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا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 ضو الىك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون و ماؤه وجنوده كانوا خاطئين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 إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة اُنْهَى فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنَ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال من خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الزعاء هو أبونا شيخ كبير وما تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيد فجاءته إحداهما تمشي على قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ أَوْ وَقَصَّ عَلَيَّ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القبي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج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 قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ الْمَأْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قُل لِاهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا أَتَانَا نُذِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ صَوْكَ ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئين إنهم كانوا قوما فاسقين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 قال سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ سَبِإِ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آباد. الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُمْ تِلْكَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ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 بَادَ مَاءُ دِمَاءٍ أَغْلَقَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يتذكرون.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 مَا آتَاهُم مِّنَ الذِّكْرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَقولُوا رَبَّنَ لَول أَوْ صَلتَ إِلَنَا رَسُلَ فَنَتَّ بِ آياتاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنين فَلَم جَ أَم الحَققّ مِن العدِنَاقالَوا لَول أُوت مِمثللَم أُوت يَمُسَ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَغَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 أُلاائِكَ يُؤتَونَ أَجرََّْ التَعين بِمَا صَبَرون وَيدَْأونَ بالِالحَسَنَةِ السِّ تَوَمَِّا رزَقُناهُم يم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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مشاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا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 ذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرؤنا اليكما كانوا ايانا يعبدون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 وَرَبُّكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يعلنون.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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمنا مَتَّنْ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قال له قوم لا تفرح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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيِّلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّى إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْوِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةَ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمنوا مكَهُ بِأَمس يقولُونَ وَيكَ ن الله يبُ سُطُرذِزقَمَ ش مِن بادِ وَيقدِد لَ أَم النَّ اللهَّ لَن لَخَسَفَ بنَا وَكَن النَّ ل يفِح كَافِرون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 وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۖ أَمَّا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَعْدِلُ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا إِنَّ أَمَّا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَعْدِلُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين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 بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أَلَسَ اللهَّهُ بِأَلَمَ بِمَا فيِي صُدُورعَمِين وَ يَلََمًَا النلهَّهُ الذيينَ آممَن وَل يَعلََمَمُنَافِق وَقَالَ الذيينَ كَفَرُون الذيينَ آممَنُ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ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 ما يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ المشاء الاخر ان الله على كل شيء قَدير <تضيل> يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ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 والَّذينَ كَفرَرُوا بِآيَاتِ الل وَنِقَائِهِ أُلَ إِكَ يَئِسُ مِ الرَّحْمَةِ وَأُلَ إِكَ لَمَّ عَذاَابُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَن جَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّهَارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِن لَّمَّ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانٌ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَكَ كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِي هَٰذِهِ قالوا نَحنُ لَمُ بِمَغْ فيِيهَانُ نًَّاَّهُ وَأَهْلَ إَِّم رَأتَهُ كََتْ مِنَ الغابِرِي وَلَمَّا أَن جاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ أَبْهِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 117. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين 118. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومن خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلقى الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم